الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد عن النضر بن قال سمعت أبا ذر يقول في كلامه أما الموت فقد شهر لكم فأنتم تنظرون إليه في كل يوم وليلة من بين منقول عزيز على أهله كريم في عشيرته مطاع في قومه إلى حفرة يابسة وأحجار من الجند لصم ليس يقدر له الأهلون على وسادة إلا خالطه في الهوام فوساده يومئذ عمله ومن بين مغموم غريب قد كثر في الدنيا همه وطال فيها سعيه وتعب فيها بدنه جاءه الموت من قبل أن ينال بغيته فأخذه بغته ومن بين صبي مرضع ومريض موجع ورهن بالشر مولع وكلهم بسهم الموت يقع اما للعابدين من عبر في كلام الواعظين ولربما قلت سبحانه وجل جلاله لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم ثم أرجع إلى حلمه وقدرته ثم أقول بل أخرنا إلى حين اجارنا سبحانه إلى يوم تشخص فيه الأبصار وتجف فيه القلوب مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى يا رب قد أنذرت وحذرت فلك الحجة على خلقك ثم قرأ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى اجل مقرب أيها الظالم أنت في أجلك الذي استأجلت فاغتنمه قبل نفاذه وبادره قبل فوته وآخر الأجل معاينة الأجل عند نزول الموت فعند ذلك لا ينفع الأسح إنما ابن آدم غرض للمنايا منصب من رمته بسهامها لم تخطئه ومن أرادته لم تصب غيره ألا وإن الخير الأكبر خير الآخرة الدائم فلا ينفد والباقي فلا يفنى والممتد فلا ينقطع والعباد المكرمون في جوار الله مقيمون في كل ما اشتهت الأنفس ولذة الأعين متزاورون على النجائب ويتلاقون فيتذاكرون أيام الدنيا هنيئا للقوم هنيئا لقد وجد القوم بغيتهم ونالوا طلبتهم اذا كانت رغبتهم الى السيد الكريم المتفضل والحمد لله رب العالمين